ما տովո զովո في صدري տովո وما տովո տովո տովո տովո տովո տովո الله عظم الله لو كتمت الحزن واخفيت يبان شيء شيء شيء غيرنا تعطيه ورد وقحيان ولو سبح بحر المحيط يعبره ويتغير بي عطايا كالسما جوه الصق جوه الصق جوه الصافي ما شي ولنا عشري معك صار الثمان وحتى حلمي لا حلمته تقبرا والصديق اللي معي وقت خان يوم وقتا يوم وقتا يوم وقتا الضيق لك كان يظهرا كنت عدة وأحسبه ضمن الخوان وما هجيتني في يوم من بخسره لا يبرر كلامه وتكبو واتكسر لو تعاد لو تعاد لو تعاد روحي الله اللي معني معني كنت عدت احسبه ضمن الخوان وما هجيتني في يوم من بخسره انت كما لو تعاد لو تعاد لو تعاد